لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أَفَلَا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون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 لو كان فِيهِمَا آلية إلا الله لفسدته فسبحان الله رب العرش مما يصفون لا يسهل عما يفعل لا يسألون عما يفعل وهم يسألون أم تأخذ من دونه آلها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 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يشفقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن اقتضى وهم من خشيته مشفقون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 وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أَفَإِنْ ميت فهو الخالدون كل نفس ذائقة الموت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 وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرْسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِرُونَ قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَ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 ونضع الموازين القسطا يوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل أتينا بِهَا بها وكفانا حاسبين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 وَلَقَدْ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ أُشْدَعُ مِنْ قَدْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاقِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا أَبَا أَنَا لَهَا قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجدتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل رَبُّكُمْ رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأن على ذلك من الشاهدين وَتَّلَّى لَكِ دَنْ أَصْنَامَ كُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوهُ مُدَبِّرِينَ فَجَعَلَ فُمْ إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قالوا سمعنا فتين يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأت به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أ فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا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 قال تَعْبُدُونَ مِن دُونِي إِلَٰهًا مَا لَا يَنفَعُكُم شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُم ۚ قَفِّرْ لَكُمْ ولما تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا احْرِقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُ وَنَجَّيْنَاهُ الْأَرْضِ الَّتِي فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ووحبنا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَفِلَةً وكلهم جعلنا صالحين وجعلناهم أمتي يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عبدين ولوطا آتيناه حكما وعيما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائف إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين وَلْوُحَنْ إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَلَدْجِينَ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَّغْنَا بُمِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوِينَ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ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 وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فاستجبنا له فكشفنا ما به من طرده وأتيناه أهله ومس لهم معهم وأتيناه أهله ومس لهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسмаيل وإدريس وذالك في كل من الصابرين وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنَّنُوهُ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أن قدر عليه فِي فَنَادَى فِي أن لا إله إِلَّا أَنْتَ سبحانك إني كنت فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذغني فردا وأنت خير الوارثين استجابنا له وهدانا له يحيى واصلحنا له ذريته انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا نَا ورهبا ويدعوننا غرضه ورهبا وكانوا لنا خاشعين وَالَّتِي أَحْصَنَتْ svanat, فَنَفَخْنَا فِيهَا fukka ja fia, آيَةً puhun, minä puhun, minä puhun, minä وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ وَنُنَزِّلُ إِلَيْكَ وَاضِعًا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا تَخْفَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَى قَتْلَةِ أَهْلِ لا أَنَّهُمْ لَا حتى إذا فتح يبجوج ومبجوج وهم من كل حدب ينسون وقد ربَّل وعده الحق فإذا هي شاخصة أبصر الذين كفروا يأويلنا فإذا هي شاخصة أبصر الذين كفروا يا ويلنا قد كن